وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارزان خوشريستان قشتنا باسي كتازا لكتاب التوحيد بنا ونشان باب الخوف من الشرك أن باب باسي أو من دبي مسلم بترسيت لو كتوشي هاو بش بريادة النبي بيخوي تاقوتها بو اعتبارك خمن بو زنجير باسيك خمن لصي رشدين كعنوان كتابك كتاب التوحيد او بدرسك ده منا ببابش خاص أجربو شواز السيركين أم شو لخدمة بابي توارم دابين؟ واتأم باب باب الخوف من الشريك بابي توارما. بلام أو زنانيك شرح كتاب التوحيد عن كردوه دفرمون باسي كم كتاب التوحيد وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون أو بابي حساب نابت بدرن أو مقدمي بكتابك؟ واتلاي أو زاننا بابي كم لكودس في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب دوم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أأمين كم شوال خزمه دبين. باب الخوف من الشرك دفر فرمون أما باب سيما أوي كم مقدميك بوا داب فرمين ماموستاء باب الخوف من الشرك دبي مسلمان بترسيت لوي كتوش شرك نبيت إما بيشتر باسي أو مانكرد وفي القران والسنه دليل الدليل ما نهيه تحقيق توحيد بكات إيمان برواي خوي باكه بكات لجوركاني شرك لو خالانيكا وا ناقضن ين ناقصن بو ايمان أو كسدت جيتبه هشته ببي حساب دعب دعب بابا ما مستأن بابا هنا ودكايا و بويدا فالميت بي مانداليت هر كند تحقيق توحيد كردو مسلمان بطرسة زور و با بطرسة شرك نبيت واتا ترسة شرك واتا بترسة لويكة توشي قناهي شرك بيت توشي معصية و تاواني هاو بش برياردان بي بخواهي تاكو تنها لبر اوهي هر انسانيك هاو بش شريك بخواهي تاكو تنها قرار بدا و بريار بدا قولترين ظلمي كردو وستمي كردوا بوي امبابي هنا وتكاوا لبرو شرك غورترين تاوانا غولترين ظلمة درباري حق خويتا تعالى هر إنسان شريك بخوا قرار بدا هاو بش بخوا بريار بدا بزاني او شركه ولا سري بر دوام بي وتوبنكات بمري دمريت هر شي چاكو عبادت تهي ككودو دلم دنياي هموي ب ضايع دراقبولنا بلا خويتا تعالى ولا يخوش حساب باوران بكرية اگر داخل جهنم بهم شيء بهتاها تايلة جهنم دميني توا وابد الآبدين تشاوض ببهشناك ويبوني بهشناكيت وخسارة من دوران جروي دنيا وقيامة دبي لدنيا خسارة من بويد تمنكت بضايع دا تمنكت تمن بفيرو دا دورايت وآخرت خسارة من ديا بويك تو خلكان وإمان داران دسنا تو محروم بي او دنیاش پاش رج قیامت برینوئینیا قدم کوتای نیا. اوی ببای باوری با می آید و بچه دجهن موا خواهد فرمی قدر چونی نیو هتاه هتایو بهم میشیری و دستی خدا سترمام کو حفظ مام بکم که وابیوز در سرمان زور وریابی مسلمانان لواي کتوش شرک بین حذر بکن دائماً بخوانید دائماً مطالعه بکن دائماً آگذار بین پرسیار بکن لاهل علم ریمان بشندن. كما تردوانا منافاته في حالة إيمان وعقيدة با كما بسلامة بمينة قولتين دسماء إنسان بدستيو بإيمان نا دولة رقيم لقيمة دادت أدا دا دا دا. نا منصب رئاسة و نجواني هيكل تنها إيمان وعمل صالح او دسمائي يذهب هو براويت اجر لدنيا شخص رزالة تششل بيت بالام اگر لدنيا هرچند نعمت بيني بي لقيمة جهنم BUT, we see if it's a strategy, not unusual. You توحيد often zat tidak bias but زور normal and a shame you can't be afraid. Well these are muslims and this is just this side got stuck دينا The музma's name confirms the initial feature alarna's page I was a person of32 بهشتوا جهنم درزبون لبر توحيد عاقبتهم وحدين بهشتو عاقبتهم مشركين جهنما توبر توحيد جزئي ومسألةك لعوكي وزور باخي بمدو امر دوري او خلق الخود كوبكي دوو. خلق جمهور الزور بيو بعل كاتي صودان وكاتي دتين براو حكم وبروا خلافة هنا نو خلص صوت ما بودا هو هذي وحش بيغمر دعوك كأوانا كردوه هش داعيك المصطلح دعوك كأوانا كردوه سر قرآن کان سر صلیتی پیغمبرو همو پیغمبران کان صلوات و سلامی خویان سر بیم. کبابو دینش نیب ببی توحید. هرچی دین داری بیکی ببی توحید. توحید نبی. یک تعبیرتی خواهد نبی. هرچی عبادت کانت هیا وکو هوا وی وکو کفی بند داریا و هیچ خیم دیگری لی خویت علا. با صدان آیات قرآن و سنت آیات قرآنو با صدان حدیث سنت کان پیغمبر واردن وقول الله عز وجل أو فرمدي إخوائي جورم هربان سبحانه وتعالى كإخوة فرميت إلى سورة النساء آيات تشلهاشت وآيات صتو شانزص هل لو سورة دفري إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ضنيابن خداي تعالى نابوری او لیخ خوشه بونی نیه. اگر شریکی قرار بدی او، هاو باشی با بریار بدیت. ول غیری شریک قرار دادن با خواهر توانه که همه لجیر مشیاتی خوا خوافر میه، بمیولد خوشه تنها خوا سبحانه تعالال لشیرک نابوریت. و هاوشیو شرک کفری جوریه یا نفاقی جوریه. امام ابن كثير مفسر قرآن رحمتی خواه لذفر میت. اخبر تعالى أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك خوي پروردگار خبري داونتي بيرا گاندوين دفرميت لهج ديك نابورم لي نابم أجر بقى بخدمت من لقيامت بشركه وهاتبيت ويغفر ما دون الشرك لغير الشرك هر گناه ترتبه خالد خوشبيه لمن يشاء من عباده حج بندي خوي بيوي بي ولي خوش بي ابتداءا ديخات بهشت اغر الجناحا غيرك زوربيه تحقيق توحيد نكريبي بلا موحده وبخذا جهنمو دليلكا عاقبه بو كوابو غير شرك غيرها بجبرياتا بخوا كانت لجير ويستو مشيئه خويته علايا اجر بي ويست اجر لبي ومشيئه لبي ببيتتو بشمر لا كانت تخوش اجر انسان توحيد توبيت برزاً علمات فرمون هموت هاوانك إنسان لا سرزوي أنجامي دادات حظوظ نفسي خويتي وبشي نفسي خويته إنسان أقر زينادك شهوة دفعي دكات أقر قتلك يان شبهد يان شهوة دوائي دكاتك وبغي تعدابك أقر زيدك شهوة أقر غيبتك أقر بهتان كا أما حظوظ نفسي خوتي تي أفرمون تنهى شرك حظوظ نفسي انسانيتيه الا ما غير كسيك نادرا نشكي ولا سيبكو فرعون اي بيدي خشب كوا خيبك اخوا بلام لهمان كاتا دي زاني اما خوي او خوي اثبات لك دريو مسلسل الراسته هم مت كان حظوظ البشر نفسي انسانيتيه تنهاش شرك به واتبوي اخوان شرك نابوري لبروي او كسن شرك بخوا قرار دا غورترين تعدى كدول ما في خو جورتين ظلم يكردون حقي إخوائى تعالى نشهوة ولي ذكاة نش شبهها نش شبهها يك هي ولي من خوان يان عباد بغير خوابكم يان شهوة ولي ذكاة إلا حضوضي غريزيجي شيطاني لجنت هان الأدوات حال البيودانات كتعذابك اللي ما في خوف حق إخوة الجنة توبري من, من شريب خوا قرر دم دجزاني أو مخلوقات لغير خواتا دفارسلين وعباده مدركين تعداد كرنا. أجر توراست أكيد إثبات بك غيري خوات على إلهي حقا. دليلك ما دليلك سنتي يان دليلك عقليا دليلك كوني. ناتوني بهني. كوابوت ما في خوات بزندوا تعداد كردو دول لحدودي خوات بوش عليك بخوات قرداوا خوش دفرمي لسر او تعدادات قد لي خوش بمريد داخل جهنم داك المهمشيي با بزنين او هاو بجبر رياضانيكه بخوا برياده دريت كخواش بالين دا ولي خوش نابي ولي نابوري چيه ها با بزنين با كورتي كي بخوت شريك قرادان بخوا چيه دفات مون عبادت کردن بو غيري خوا دبي بشريك قرادان بخوا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 ببشيرك زوربي خلكي أمره تشيء دردابونه يعني بمعنى أجدل ان جامداني يك عبادة للعبادة كان وتمن عبادة زورن عبادة هي بزبان ذكريها هي بضل هي بعندها مكان يعيش عليهم عبادتنا بغيري خوها دي بدي بغيري خوي صرف كي شريكه بخوي تعالى قردا وكبارا نويك ها واركنك اللي مردويك يعني بيعويك غائب ناديار داوا كردن لقبري پياو چاچك قبري نبيك قبري پياو شهيد يك، عالم پياو يك، چي بريس توبزي ل گوركاي او بكري بشريخي خوايت علا يان كسي گرزندوش بي غايبه زندوب هواري فيك يوها نائب ابو عبادتي بودكي او اشبو بشريك ياخذ علماء فرمون اگر كسي زندوله بردس شيت بيت حاضر به. بي. داواوي كارو فرماني جلبغي قابل لائق او نبي اشتبدات شركة تولبي ياك زندو اگر عالم اگر صالح اگر طالحا تو بتيبل ایمان فلانكس منال منبي منال بديتي بعض زندوش بيه موجودة او طلبي تو لو شركه چون کی توانای او نی بده و تو طلبی شدی بس قابل با خوابی بیدات دارای کار و فرمانی بکی شیابی خوابی و خواب بتوانی بید. تو لغیری خواهی داد بگی بعضی اندو موجودیش به اشرکه دارای انسانی که زندو دکی من دالم بدیده عمر دریش محفوظم کیت عمر دریش کیت شفان بدید آم طلبانا؟ لا مخلوق نکری. اگر زندو بی اگر مردو مردوبیت بس ل خواب دکریت آم طلبانه أو أمراني كواها بس خواة اقتدارة وانا يبسرها تقول غير إخواتها كرد بشريك إخوة تعالى حسابي إخوة تعالى دبو كرد يعني صفتك إخوة بديتيا بري فلانه علم فلانا بيغنبر عليهم الصلاة والسلام فلانا حتى ملائكش غيب ازانيت زاني يغيب صفاتي إخوة بس خواة تعالى دي زانيت تو أوصفتة داية غير شرکت بخواهد قریده، چون کنعدوای بو غیری خواج عالموزانی بغیبه. یان کنعدوای مردی یک غایب، یک قبر، یک برد، یک دارک، توانه نفع ببو ببگین سود بداته. یان زرک لکلم کاتوا، آو شرکه. آو نتوانه زرده قازان دخوی درب خاته. قازان بخوید از بینت. اتراق دارو کنی من دال به شفا این خوشی بیه رزجار کالتنو لما ينتهى نزجارك أوهموا شركهم أو كفرة. يعني خوش بيوي خوش ويستي عبادة. وتمان خوش ويستي هي خوش ويستي طبيعية. خلق من دالو باكو ديكو خزانو سامان خوي خوش بيوي. أما خوش ويستي طبيعية. بلام خوش ويستي ما حبته ويا كعبادة ويا كخوش أبيه ليش أترسي؟ بوش يزليد. لا دلش الجوريا. ياخد كسرك خوش بيء باندازه خوش ويستي بخوا شركه. يان لما خلوقك بترسي بقت رسي خوا والعياد بالله يان ترسي سر لشي خيارات وخرافات بترسي لقبره مرقده أرواحه أم شتى نبترسي بلا زرنيم لأداو قازاتهم هيا ترسم أو الشركه شو كي أوش تموهمنا أوش تخرافيانا أو أوهام نبي ليه بترسي ترسي طبيعية لا دوجمني أترسي لحيوانك يدرن ترسي بلام كلية ترسي هذا التوين ترس او ترسي كوالي انت ترسي خواش توي خذ خوشت باذليل اذانيد بل ام طول ترسي بتشد ترسني او عبادات نيه عبادتي او لغيره خوا بتترسي بقاد خوا ترسني هنيتي وخيالات بترسيد ياخذ قناعات وعبد ارواحي فيها تشاكان صالحين دائم مراقبتك دائم اجان لتوي شرك وان وكوزالي اوام بويتا خذ كردو بابي اوام وكاانما اوام بسرته يا مراقبن خاسر مانكا امامهم ويشركن وكولاولاتي خمانا زوجتك رايت برانبر قبري صالحين اوريكان اغر قبري في اوشاقبن يان قبري في اورابن ياخذ هندي قب برد لولاتي اما هندي هو داري كراوبا اما ام محمد اما ام حسين اما ام ام فلانا يان داري جي غوري لولاتي خمان نبراوى داري جي برين صنو بره زور جوري نبره خل نار تغني بكويه نار تلاقي لي مشكينة توه عليه أقدر تصير لي بدم دم بجارد أبي زردم لي دادات يعني الزوج دم يعني إفريز دم ام دارا دصلاة هي نفع هي يسود هي ترسيل هي أدابتك هي نار تشرب كده داريك خا خلق كردو بتسخير مصاهرتي انسان انسان بكاري بيني تو بالاله يكلي بيترسي خوش بيوي نوري دسي ببريد وشركه أو, أو كفره عرب كان كافر من جاهلي زو لبر او كافر من كلات وعزا ومنات انا بلز لات عزا ومنات برد داربون كخلق داني بلز خو القران بس اندك اوانين دبرست بباو كافرون برسي راهي في فيشوا خويا جورلو آت مباركين سأفرمي إن الله لا يغفر اي يشرك به خو خوش نابي لكس شريكي بو قرار بدات آية شمل شركي قورأكا يعني شركي بتشركيش داخل بيت امام آياتا زنايا بنتدوبة شوا أهلي تحقيق علماء محققين وكو ابن تيمية وكو ابن القيم هندتر لو زنايا دفرمون أو آية عامه إن الله لا يغفر أي شرك به أو آية لسر عامة اخوة منتأخوانا بري لويك شريك بقرابدين اگر شرکی گوربی اشرف کی بوتوک بھی ہر کس شرکی گوربی تی بھی یا شرکی بوتوک داخل جہنم میں درتون نی ہے برائے ام زانانہ شرکی بوتوک جگرت خو اقدی خوش نہ بیت ہند در لو فرمون ان شرکی بوتوک داخل موازنہ د بیت وه تا اقل قیامت کردو کان چې شرا چا کو خلب برنبر شرکی بوتوکش بل تر ازو چې کړت برنبر شرکا عمل صالحه کان اگر شرکی گوربی شمل بكذا ام اياتا نبوي بيتشرايا چونكي شركي گورا چشانين يكثر بجن ما هر شي چاكه يكتبه سود ديله قيامت اماش علماء فلم را يراجعها بلا ما علماء فرمون چاتروايا او ايتها لسرعه ما يجي من توا اقر شملي شركي بتوكي شنو انسان حفري توا بك ورياي خوي بلا شرك گوروچي نقرس عميمة بميته احتمالي أو شيء شمله بك لجهنم بميته بها تاتاي بابك خوش من باب الخوف من الشرك او بابك وورياد أكاتو بترسي لشرك لتاواني الشرك هاو بجبر يردان بخوا ولاي خود بيت مناسبة أم آياتي لغل أم بابي موجود معلومة بابك أفرمي بترسى لويك شرك به قرار داي براسي مستحق وإلى شرك بترسي إخوة أفرمي لشرك نابورم وفي الحديث ما مصاد تحديث د في غمار صلى الله عليه وسلم فرموا دي أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أويك دترسيم لتنزر زور دترسيم كتوشي ابن إيوة شركي بتشوكه برسالة كده خدا صلى الله عليه وسلم فرموا أي خروصولي خدا شركي بس بس تبيجية فرموا الرياء الرياء كردنو بيرجاء وكردن أم حديث الإمام محمد الجردوة في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم بترسل أصحابكاني لكن اوهموا ايمانا ومنزلتين كتوشي شركي بچوكنا من كالرياية آية ايمي داما ولم عصرا كا ايماني خلق زور لاواز علم كم بوتا فتن وفساد قلق زور بوا شهوة وشبهات قلق زور بوا آية مستحقني ايمزات اللي بترسين بار والله دبي زور ريخ بين زور زور بين كتوشي شركي بچوكنا بين اوش پیغماري خواه صلى الله عليه وسلم شركي بچوك قلق زورن بلا فرميتي فرمو I am going to ask you to do this. If you do this, you will have a company, or you will have a job that you will have a good job. The reality is two ways. The reality is the reality of the reality of the reality. إسلامياً لأصل دينك كان، لنأخذ إسلام نبنا. هرب الروالات في الشعبي المسلمان أكان دينهم مزجاء والنيرج أكان. السلام عليكم. بحساب خويا تشكذك أكن. بلام دجمن إسلاماً، دجمن قرآن وسنة، دجمن مسلمانا بهر مسلمين بجد سيعمر وجو ما ربيه جداً. أور رياي كرنيل لأصل دين. هر سل لأصل دين كل رياي بك. لنأخذ بأور رياي نبيه. للروالات وابشان دلنا آخر شيء كأننا في أوتاكم. أور منافقين. او تاريخ خاصي دبيت ما بستي ام حديثي بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم ما بستي الرياي مسلمانا دوم مسلمانا إيمان دارا دين دارا بلنتوش الرياي دبيت ام ريايش لسرد بشا اجر رياي كرنكت لسنتاي عبادتك وبيه او عبادت بتاله واتا كاتي تونيجك الله اكبر اجر فرض بيان سنه لسنتاو الرياي كرد لابويك خلل بد او النجدة كذا بطاله، أجر قرآن خير، أجر رجول كرد، أجر حاجة، أجل عبادتي إلى سرتوا، أبو كردت، عمل كذا فقط، أصغر. بلام كم الزور لصیام و شوهرم هست که که برای مراقبت کرد. یعنی که سیاست جوروا، اتر خودتیک دی، لذت دواهی هست که مطرح کرد، بیبینی. دنگت خوش لکی، رکوع دیگری، جکی، سجود دیگری، دیگری، یا رجوع و آخود بشهند دیک. که این ما اثناء عمل که فرمون، امش دو رئیس راه. هندی علماء فرمون، ما دام ریایت کد نعیباد که همیشه بطاله. اویه که ما چج بطال بودیم هندي علماء فرمونا او يقولون ان كردت بوخواي أو أو بو ان السلام السلام الله يقولون او أو يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون هندي الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله الله بطل دو بتوه. بله، مالک صداقا بود مثل کبرای یه هزار دیناریه، پیانصد یک دکتر خیر بخواه بی خلاصی. نخ دیت بریه یک دکتر پیانصد یک دکتر. افرمی اویه که قبول بوه، اما دوام بطله. چون یه ام دو نشیل یا وزن. بله، اول و آخری بیکوپی وس بید همه بطله اول و آخری بیکوپی وسته. الله أكبر. اول نجات وام نب تعالی سلام علیکم و رحمت الله. مادام اول کی و آخر او نيجي رمي بطالبوها ده باستغفار بك يتوب بك دبارت هذه كينجي بك يتوب لا اخويا تعالى مناسبه ام حديث اش للقلب ابا كمان اشكرايه اما بس اودك انسان يشريك بترزيه اي بيغمره فرميه صلى الله عليه وسلم لذلك انت ترسمك ويتوشربن ابيوريا بيد يشريك الجوربيو اگر بتشوك بيه خطيب ببارزيد باش اند فرميات وعن بن مسعود رضي الله عنه ام حديثينا وتمام مصا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار هركسي بمريت ياخذ مردبه باربت باربته ولا غيره اخواته تعالى للنديك شبيه يقول خو حسابي وكريبي او بمري يا المرديبه تجي جهنموه ده وهو يدعو من دون الله ببارته لغير اخوا چونك الدعاء عبادته انجام دانی بغير غیری خوا شرکه دعای عبادت و حقی خواهی مافی خواهی توداد به غیری خوا بی با مشرک ها و بشر به خوا برده که خوا تاکو تنهاهی مافی خوا تعلد داری اتر اگر آمد دعایی دعای عبادت بیان دعای مسئله بیه لخدمت ما اسم کردوها بس خوا توانی بس دیه بیه ابی با مشرک قبر بیه مردوها غایبی ولماذا فرموه أنه حاضر أو طلبيته لديك تواني نبي بود أنجام دا أبي بشيرك قاشاً فرمي ما مصدى ولي مسلمين وللا إمام مسلمي الحديثك ما نهي عن جابر رضي الله عنه لجابري كري عبد الله ورزيخ والأخوة باوكي دا فرميت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هر كسيك بيغمبر أفرميه صلى الله عليه وسلم بقى بخزمة خواي بالوردقار هيت شريكي بخوا قرارنا دابيت نلا ألوهيتي شريكي بخوا قرار دابيت واتا عبادت نلا ربوبيتي نلا أسماء الصفاتي نشريك قورم نشريكي بجوك هر كسي شريكي بخواه قرارنا دابي بيبهيش يا ويك او بمريو أجد بحشتواه ومن لقيه هركس يبقى بخزمات خوى يشرك به شيئا هد شديك كريب الشريك خوى اقل الربوبيه بين الاسماء والصفات بها يان شديك كريب الشريك خوى ملائكه بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد معلومة جوابك شي إما بابا كمان باسي ترسدك على شريك رادام بخوا حديث يكن دفرمي هلكس مرضي ببوشيويا بوالجهنما يعني اخوة بن فير ايمان بن فير توحيد بن هلكس بوالجهنما درات اقري جهنما أما يدو مجد دفرمي شون خواة فرميه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون ممرن بإيمان النبيت بخواة بقرر عودال ببدو أي علم معرفت معرفة بتايبد علم توحيد هرشي وردكاري ودرشت هالي دا بخينا باتو نبي خلق بويته بو عبادته على تعالى اگر دوراي تملد بضايع دا الشريكة بخواه قرار دا چويت خزمت خواه عمال كانت موي باطلة خواه حسابي باورد بوكا بأمد محمد حسابناك صلى الله عليه وسلم دفرمي اي عبد بل يتشاكي زورتك دوا بل لفلان الفلان كات ولا فلان شون ولا فلان تو عبادات بغير من انجم دعا تو اعتقادات لمخلوق هبغوك اعتقاد بمن تو رزز بوكس دانبوك رز من تو, تو حساب بو مخلوق حقير كدبو حساب من بدو يكذبو اي نذاني لا إله إلا الله يعني تي او تمنت صرف كرد بضايع رشتي بو في توحيد نبوي بيغمران نردبو علماء زنا يعني شونكوتو ميرات جراني بيغمران بهذين ذكر طولك بو خود لقافردة فير توحيد بن واضح للشرك بينن بهموج ولكاني باخوي قومي هربان رحمة لي بكم عاقبتكم بخير بيني دا لخوي قومي هربان لبل خاتنا وجوانا كان صفة بار الزكاة لنا كان من خوش بي يا رب يخداي عفوما بكى بصلاح حال مامكي لجونا هيخمنا بدائك وبأكمل خوش بي زيات الذي نخش على زمانكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.